بسم الله الرحمن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 126. <ترجو> من أفواه Oh <laughs> <تصفيق> هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أرض لا من نفروا الله <كذبا> وإذ اعتذرت وما ان انك الى شملكم ربكم من ويهيئ لكم الله ما تيوا اي من امركم الفقر اشتركوا في لفضيله الدكتور محمد رائع <تصفيق> Amen. وقول الحق من ربكم فمن شاء zo. يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويحلون فيها من من Thank you. وَلَهُ لَئِنْ دَخَلْتَ الْجَنَّةَ تَقُلْتَ مَا شَاءَ als EN وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيدي على ما كوم بين ناتل اضيف فاصبح, أشيما فأصبح أشيما وفلق <تصفيق> Dan. leuk. We are the ومن أَظْلَمُ ممن ذكر بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قدمت يَدَاهُ 126. <تصفيق> كالقراء فَإِنِّي نَسِيتُ الحوت وما نَسَاهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ 117. واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثار ما قصصا فوجد قرقها <تصفيق> 129. قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد قال آذا فراق بيني وبينك 118. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع 119. فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها the كان تحته كنزل وكان تحته كن.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 117. تغرب الشمس وجدا تغرب في عين حمي 119. وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سبا 110. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها Ja. Uh. gone. I'm gonna... ZANG 124. عبطت فَلَا فلا نقيم Ja لا نخذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا 112. قل 119. عملا صالحا ولا يشرك بعبادك ربه أحدا